قال الحافظ رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أسأل الله أن يجعن وإياكم منهم قلوا أمين قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلئلون في أسماء الله وآياته تقدم معنا ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه تقدم معنا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له لا سمية لا يجد من يساميه من يساويه ولا كفأ له لا يجد من يطاربه جل وعلا ولا ند له لا يجد من يضاده ويكافئه جل وعلا ولا يقاس بخلقه صلى الله عليه وسلم لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة كمال رجل وعلا من كل الوجوه وكمال أسمائي وصفاتي من كل وجوه وبهذا يفسرون قوى الله عز وجل وإله الأسماء الحسنى ما هو معنى الحسنى عند أهل السنة أي بالغة في الحسن كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه اكتبها فائدة, اكتبها فائدة تفسير قوى الله عز وجل وإله الحسنى معنى الحسنة؟, معنى الحسنة أي بالغة في العسن الكمال فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوب فإذا قلت مثلا من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم أي بالغ في الرحمة منتهاها وكمالها لا يعتريها نقص بوجه من الوجوب وإذا قلت شديد العقاف أي بالغ في ذلك الكمان لا يعتلي نقص من الوجوب وإذا قلت من اسماء الحكيم أي أنه بالغ في الحكمة الكمان لا يعتليها نقص بوجه من الوجوب هذا معنى وإي الله ماذا الأسماء؟ الماذا؟ الحسنان أي بالغة في الكمال بكل وجه لا يعتليها نقص جل وعلا وهذا مفهوم مفهوم النبوي أما عرفت تلك القصة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ذلك الكاثرة الملك يسمى النمرون جاء لسائل عباس وغيره النمرون ماذا قال إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ماذا وأميت أخذ رجل وفك أسره وأخذ رجل ماذا وقتله قال أنا أحيي وأميت فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من اللون فبهت الذي كفر انظروا كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بارغة في ماذا في الكمال لا يعتري نقص ولا يتله سبي ولا كح ولهذا كان ثلث القرآن كله في إثبات هذه القضية وهي وحدانية الله عز وجل وكمانه جل وعلا ولهذا كانت سورة الإخلاص تعديل ماذا تعديل ماذا ثلاث القرآن وكل ما في تقي هذا المعنى قلوا الله أحد الواحد الله الصمد الذي تصمد إلى الخلائق وهم الطاهر الجميل لم يليد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد آمن نبي قال رحم الله تعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن الحديث من خلقه ثم رسله صادقون يعني أهل السنة والجماعة كذلك يأخذون بقول الأنبياء في وصف الله عز وجل قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعين إذن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بكل وصف ثابت في السنة رسول الله وسلم لربهم جل وعلا. كل ما جاء في السنة من وصف الله عز وجل وهو ثابت بالدير الصحيح فإن أهل السنة ماذا؟ يأخذون بظاهره, بظاهره يعتقدون. ما جاء في معاني واضح هذا الكلام إذن اجتمع لنا أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه ويصفون الله بما وصفه به ماذا؟ ماذا؟ نبيه عليه الصلاة والسلام انتهى هذان أصلان لا ينخريبان أبدا دائما معكم قال وَسُبْحَانَهُمْ قَدْ جَمَعَتِ إِمَا وَصَفَهُ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَ وَيَنَ النَّفِي وَالْإِثْبَارِ انظروا أقول الفائدة أن المعاني التي تأتي من اللفظ أو من الجملة التي هي بين النفي والإثبار تكون النتيجة والمعنى من أقوى ماذا؟ المعاني لا تحتمل التأويل ولا تحتمل التعطيل ولا تحتمل النصح كذلك فقال سبحانه قد جمع ما وصف به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول الأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين سيأتي معنا قضية الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله عز وجل يقول رحمه الله تعالى الطول الشيخ السلام في مقدمة العقيدة الوسطية فإنه سبحانه أعلم بنفسه بغيره هل ثبت أن لله نفس الجواب نعم ما هو الدليل أن لله نفس تغيره بجلاله جل وعلا أحسن قال الله تعالى على لسان من عيسى عليه الصلاة والسلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فيه نفسك. نعلم ما معنى النفس نعلم معنى النفس وصولي أخواني في الله والله جل وعلا وصف به وصف بذلك نفسه ذاته جل وعلا فهي نفس بجلاله لكن في الإنسان هل النفس مرادفة للروح أم مختلفة عنها في المخلوق هل النفس مرادفة للروح أو مختلفة عنها يختلف في ذلك أهل العلم والخلاف حاصل من أهل السنة فمن من قال النفس هي الروح ومن من قال لا بل النفس من الروح في المخلوق فكل نفس تأتي من ماذا من الروح ولا عكس وفهم يقولون في الله ووحهم لا فاختلفوا بين هذا وهذا وكل له دليل من ذلك قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ماذا؟ في منامها والتي يتوفى وتقضى هي الروح أو النفس ماذا الروح لكن هنا عبر عن بماذا؟ بالنفس أخوان في الله هذا الخلاف وهذا الاختلاف إنما هو في قضية ماذا؟ قضية من؟ المخلوق أما في قضية الخانق جل وعلا فهي نفس لا شك أنها منزهة عن الروح لأن الروح ماذا الروح ماذا مخلوقة, الروح مخلوقة. فلس هي داخلة بذلك ولكنها نفس تريط بجلاله جل وعلا كيف هي الله أعلم سمعنا وماذا واطعنا النفس معروف في اللغة ما معناها لكن كلها عن الله عز وجل ماذا ماذا مغيف عنا سمعنا واطعنا مفهوم يا أطاني في الله رابح وشيخه رحمه الله تعالى يقول الإجماع إجماع السلف على إثبات النفس لله عز وجل لكن كيف هي الله أعلم رابح مفهوم إذن وهي تخالف النفس نفس المخلوق أم لا هي مثل نفس المخلوق أم لا مثله أم لا الجواب أبدا ليس كمثله شيء كما ما قلنا نفس المخلوق هل يعني اختلوا فيها هل هي من الروح أم هي مختلفة من الروح أم هل هي الروح نفسها ألا في حق المخلوق أما في حق الخالق لا منزهة من عند الروح لأن الروح مخلوقة ولكن الرب جل وعلا له نفس تليق بجلاله هذا الكلام ماضح أم لا ماضح أم لا يزاكم الله خيرا يفي لهنا سبحان الحمد أعجب الله إلا أنت أستغرق السلام عليكم الله وبركاته